هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة آل عمران على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر من القردة إلا آدميين البشر وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا لأنه راضي لنفسه أن يكون أصله القرد أما نحن فنقول إن أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من من طراب وأنه جنس مستقل بنفس لا متطور ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من اسماء الله وهما السميع والعليم السميع والعليم فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بكل شيء. بالأصوات والأحوال والأعيان وكل شيء وقد مر علينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن أو يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية وشيئين إن كانت لازمة إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء أول إثباتها اسماً من أسماء الله يعني أن تثبتها على أنها اسم من أسماء الله لا تنكرها الثاني إثبات ما تضمنته من صفح أو استلزمته ما تضمنته أو استلزمته والثالث إثبات الحكم إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفح كم هذا؟ سامي؟ ماهي إثبات هذا الاسم على أنه اسم من أسماء الله لا و... إثبات السفر إلا إن كانت ما تضمنه من... أو استلزمه من سفر طيب إثبات الحكم الحكم طيب نحن الكلام المتعد طيب نقول ما تضمنه أو استلزمه هل هناك فرق بين التضمن والاستلزام نعم التضمن جزء مما دل عليه الاسم بلفظه هذا التضمن جزء مما دل عليه بلفظه فمثلا اسم الخالق يتضمن الدلالة على ذات الله عز وجل والدلالة على صفة الخلق هذا تضمن ويتضمن العلم والقدرة على وجه الالتزام، لأنه لا خلق إلا بعلم وقدرة، فالمهم أنه لا يتملك الاسم إلا بذلك إثبات هذه الأشياء الثلاثة: أول إثبات اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما تضمنه أو استلزمه من صفة، والثالث الحكم مترتب. فمثلا الاسم الخالق. وصفة المتضمنة الخلق ومستلزمه العلم والقدرة والأثر أو الحكم أنه يخلق، فهو خالق بخلق الرحمن اسم تضمنه الرحمة صفة يرحم حكم أو أثر أما إذا كان لازما فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات إلا بإثبات اسم من اسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة. فالحي مثلا لا تعبد لغير الله نثبته اسم من اسماء الله ونثبت ما تضمنه من الصفة وهي الحياة هذه هي في إثبات اسماء الله وصفاته إذا طبقنا هذه القاعدة على الأسماء الموجودين معنا فالسماء تضمن الإيمان به على أنه من أسماء الله وإيمان بالصفة التي تتلع عليها والسم والأثر أو الحكم أنه يسمع وكذلك نقول في علم في ثم قال تعالى إذ قالت امرأة عمران هذا ملتد درس اليوم إذ قالت امرأة عمران يعني أذكر إذ قالت وهذا التركيب موجود في القرآن كثيرا موجود في القرآن كثيرا وإنما حذف العامل <تصفيق> لدلالة السياق عليه وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين أشار إله ابن مالك في الألفية فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما فهنا العامل المحثوه معلوم بالسياق واذكر إذ قالت يعني أذكر ها ها هذه الحاد التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران من امرأة عمران هي أم مريم يعني جدة عيسى بن مريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مخلنا فتقبل مني ربي منادى حذبت منه يا النداء وأصله يا ربي ولكن تحذف يا النداء في مثل هذا التركيب اختصارا لكثرة استعماله وحذبت منه ضمير حذف منه ضمير متكلم أليه وأصله ربي إني حذبت تخفيفا وقولها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا نذرت مع التزمت أن يكون ما في بطني محررا من خدمته وتقيده بها ليكون خادما للمسجد المسجد الأقصى وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمة المسجد الأقصى تعظيماً له فتقول ربي إني نباته لك ما في بطني محرم وقولها ما في بطني اسم موصول يفيد العموم فيشمل ما لو وضعت واحدا أو أو اثنين أو اثنين وذكرا أو أو مثلا فإذا قال قائل كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول إني نذرت لك ما في بطني محررا ومحررا واحد ولم تقل محررين فالجواب أن الأسماء الموصولة المشتركة أي التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد ومراعاتهم عنها بالإفراد إن كان مرادم بها المفرد والتسنى إن كان مرادم بها المثنى والجمع إن كان مرادم بها الجمع مذكراً كان أو ما وعليه فلا يمنع أن يكون قوله قوله محراً أن يكون شاملاً لما تضعه ولو كانوا أكثر من واحد لأنه أفرد باعتبار إيش باعتبار الله، وكذلك من الشرطية يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى ألم تروا إلى قوله تعالى الله الذي نعم ومن يؤمن, ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته باعتبار إيش الإفراد هنا باعتبار اللفظ يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها لنهار ذكره باعتبار اللفظ خالدين فيها أبدا باعتبار المعنى قد أحسن الله له رزقا باعتبار اللفظ طيب فقل إن يذ... لك... لك ما في بطن عام يشمل كل ما في من ذكور أو إناث واحد أو متعدد محرراً من إيش؟ من قيد خدمته إلى خدمة المسجد أخصى فتقبل مني تقبل مني يعني تقبل مني هذا التقرب إليك بنادر هذا المحرر بنادر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك إنك أنت السميع العليم هذه الجملة استنفية للتعاليم يعني إن يعني أني سألتك أن تتقبل مني لأنك السميع العليم السميع تشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة يعني أنك تسمع دعائي وتستجيبه. وقد مر علينا أن السميع من أسماء الله يتضمن سمع الإدراك وسمع الإجابة وأن سمع تأتي بمعنى استجاب كما في قول مصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب فهنا سميع الدعاء أيهما أنسب الإدراك أو الاستجابة آه؟ آه يشمل الأمرين يشمل الأمري لكن فائدة الداعي بماذا؟ في الاستجابة. وقولها إنك أنت السميع العليم يعني السامل لدعائي المستجيب له العليم بما يكون صالحا العليم بما يكون صالح هو بكل شيء لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالح حصوله فيسلم الأمر إلى علم الله عز وجل ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة إما أن يستجيب الله له الدعاء وإما أن يدخل ذلك له يوم قيامة فيعطيه مثل ما دعا به. وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عباده يتاب عليه الإسلام إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعتها مراعاة ليش؟ مراعاة للمعنى لأنها وضعت أنثى فلما وضعتها وكانت قد نذرته محررا بناء على أنه ذكر لما وضعتها اعتذرت لربها قالت ربي إني وضعتها أنثى وهذا اعتذار اعتذار منها إلى الله أنها وضعتها أنثى والأنثى ليس من العادة أن تختم المسجد فكأنها تعتذع الله عز وجل من هذا النذر قال والله أعلم بما وضعت وفي قراءة والله أعلم بما وضعت رأى سبعية ونفسرها على الوجهين أما قولها رب إني وضعتها أنثى فقد علمتم أن ال الغرض من هذه الجملة إيش الاعتذار لا إخبار الله بما وضعت لأنه عالم عز وجل والذي خلقها وهو الذي وهو الذي وضعت بإذنه وأمره فالأمر لا يخفى لكن ذكرتها اعتذارا وعلى هدى فنقول على قراءة والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراس نعم والله أعلم بما وضعت تكون الجملة من باب الاحتراس حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم فقالت ربي إني وضعت عنثى والله أعلم بما وضعته فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعته هذا على قراءة ضم التاء. أما على قراءة السكون والله أعلم بما وضعت Fal-kalamu mina Allah, fal-kalamu mina Allah, wafihi defaun an hadhi al-mar'a, fi taala yaglam, anha lam inni wuzaghtuha antha, ikbaran minha lil-lah, li'annahu sughnud ala zakahha bi-quluh, wAllahu a'lamu bima wuzaght, hada min wajh, min wajh ليبين عز وجل أن قولها ربي إني وضعتها أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت بل هو عالم وإن قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وأعلم اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف كما لو قلت فلان أكرم من فلان معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد بما وضعت ففيه يتبات العلم لله عز وجل مع الزيادة وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل وأن معنى قوله والله أعلم بما وضعت أي والله عالم بما وضعت فإن هذا القول لا شك قصور قصور في تفسير كلام الله لأن إثبات العلم بلا تفصيل أنقص من إثبات العلم مع التفصيل. أليس كذلك؟ لأن كذا قلت فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساويا له في العلم، لكن إذا قلت فلان أعلى من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفروض، ولا أعلم سبحان الله. كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلق، مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص بل اللفظ الذي يقتل المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمماثلة لكن اللفظ الدال على المفاضلة لا ليس فيه نقص بوجه من الموتو فالله أعلم من كل أحد سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا وقوله الله أعلم بما وضعت فيه بحث وهو النماء بس الموصول واسم الموصول يحتاج إلى عائد فأين العائد؟ نعم والله أعلم بما وضعت أو بما وضعت طيب. <تصفيق> السوامر الثانية. <تصفيق> إلى أين ذهبت في فكرك؟ هه. إيه. طيب. نعم. يعني العائل محذوف ضمير مفعول به محذوف بما وضعته أو بما وضعته نعم القراءة قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى ليس الذكر كالأنثى هل هذا من كلامها أو من كلام الله أما على قراءة والله أعلم بما وضعت الظاهر أنه من كلام الله أن كونه من كلام الله أرجح أرجح لأن قوله والله أعلم بما وضعت من من كلام الله وأما على قراءة والله أعلم بما وضعت فإن كونه من كلامها أرجح لألا تتشتت الجمل ولنقرأ الآية رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تكون الآن، هاه، متسقة، متناسقة. لكن إذا جعلنا والله أعلم ناطح من كلام الله، صار قوله ليس الذكر كالأنثى متسقًا مع قوله والله أعلم بما وضعت. ومن ثم اختلف العلماء. هل هذه الجملة من كلام الله أو من كلام مريم ونحن نقول الاحتمال موجود يعني احتمال أو الوجهين موجود بكل حال لكن على قراءة بما وضاعته يترجح أنه من كلام من؟ مريم وعلى قراءة بما وضعت يترجح أنه من كلام الله عز وجل على كل حال في هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى إن الذكر لا يماثل الأنثى وكأن الإنسان يحدث نفسه, نفسه. ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه، ها؟ بالآن، فهنا ليس الذك ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى بارج الرأي من وليس الذكر كالأنثى، ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبه، أن في التشبيه قلبه، والتشبيه المقلوب أسلوبه من أساليب اللغة العربية، نعم، أسلوبه من أساليب اللغة العربية ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى إن بعضهم يبالغ في في تشبيه المخلوق، حتى يقول. وبدأ الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح نعم وبدأ الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح الصباح الذي جمل ألوافه وهذه الدنيا ها؟ كأن غرته بيضة وجه الخليفة إذا إذا امتدح وش بيعطيها خليفة؟ يعني بيعطيه واجد، نعم. طيب، هذه من المبره ال الكريهة في الواقع. المهم أن بعضهم قال إنه على تشبيه المقلوب، وبعضهم قال إنه تشبيه على أصل ووضع. فليس الذكر كالأنثى، وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى. ومن قراءة أخرى ولكن ليس الذكر في خدمته للبيت لبيت المقدس كلونث أرفأ ولا أدنا أرفأ واتش شارت الطبيعة البحث فيه نعم أو إيش أي بينهما mitä se on? Mitä se on? Mitä se Bint Hamra, lai ymmärrän, että on mahdollista, että hän on äitiäsi. Mutta jos hän on äitiäsi, niin hän on äitiäsi. Mutta jos hän أبداً رغبة منه في خدمة المس نعم شيف نعم شيف <تصفيق> ها؟ إنه ما الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنت سألتني إيه سات في الدرس ما ما خاب ظنها أحيانا العام يخصصه القرية الحال أو قرية المقاهي يعني قد تكون قرية حالية أو لحظية كان لحظية في قرية المقاهي كان حالية في قرية الحال الله ذكر أنه فضل بني إسرائيل على العالمين ومعلوم أن أمة محمد أفضل من قال الله تعالى في بني إسرائي ولقد اخترناهم على علم على العالم قال مراد على عالم زمانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب مني وضعتها والله عالم بما وضعت وليس ذكر وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وبريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع عاق فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقاً بكلمة من الله وسيجاو وحصورو ونبيا من الصالحين. وليس الذكر كالأنثى. يعني ليس الذكر مساواة للأنثى. وإذا انتفت مساوات الذكر للأنثى، انتفت مساوات الأنثى للذكر. لأن التساو يكون بين شيئين فإذا انتفت المساوات في أحدهما، لازم أن تكون منتفية في الآخر فلا سواء بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه الأنثى تفوق الرجل في شيء والرجل يفوق الأنثى في شيء لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوى في العمل الأنثى إذا حاضت مثلاً ما تستطيع أن تخدم المسجد لأنها سوف تخرج منه ما تجلس هذا إن كانت شريعتهم كشريعتهم وأيضاً الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو مشق بل أضعف من الرجل وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشخاص لا في معاناة المصائد فإن المرأة في معاناة المصائب أجنى بكثير من الرجل كما هو معروف قال وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم تقولها من؟ تقول أمها إني سميتها مريم وهذا الاسم إما أن يكون مشهورا عندهم أو أن اختارت لأمر يريده الله عز وجل على كل حال لا أستطيع أن أعلل لماذا اختارت هذا الاسم لأن هذه قضية عين والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم قالت وإني أعيدها بك أعيدها أي أستجير بك لها لأن الاستعادة معناه الاستجارة الاستعادة الاستجارة من أمر مكروه. ولهذا نستعيد بالله من الشضاء الرجيم ونستعيد بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال قالوا أي أهل اللغة العياد من المكروه واللياد في رجاء المحبوب اللياد في رجاء المحبوب وأنشد على ذلك قول الشاعر يا من ألود به فيما أأمله ومن أعوذ به مما أحاذره يا من ألود به فيما أأمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظم أن تكاسره ولا يهضون عظم أن تجابره هو يخاطب ملكة من الملوك وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل لكن الشعراء يتبعهم الغاوم طيب إذن أعيدها بك من الشيطان يعني أستجير بك لها من الشيطان الرجيم والشيطان هو أبو الجن أبو الجن كما قال الله تعالى أَفَتَتَّخِذُونَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ من دوني وهم لكم عدو وهنا نقول شيطان من شطا أو من شاط طولان فمنهم من قال إنه من شطن أي بعد ومنهم من قال من شاط أي غضل لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني وهو أيضا قد بعد من رحمة الله ولكن الظاهر أنه من شطن وأن النون أصلية ولذلك لا يمنع من الصرف وقول الشيطان الرجيم الرجيم بمعنى المرجوم وأصل الرجم القذف بالحجارة ومنه رجم الزاني من رجم الزاني وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة أي أننا استعارنا الرجل للحجارة الدال على إبعاد المرجوم للمبعد المطرود فالرشيء هنا بمعنى مفعول فهيد بمعنى مفعول أي مطرود مبعد عن رحمه الله عز وجل ومن العلماء من قال إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة للاستعارة وعلى كل حال فإذا اتضح المعنى فسواء كان الرجم استعارة أو كان أصليا حقيقة من الشيطان الرجيم وإنما استعادت بالله لها من الشيطان الرجيم لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله والمبعد عن الرحمة يريد أن نبعد كل إنسان عن الرحمة لا سيما بني آدم بل لا سيما بني آدم لأن بني آدم أعداء للشيطان قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدو حزب ليكون من أصحاب السعيد فهو عدو والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاك. ولهذا استعادة بربها عز وجل لهذه الم... الم... الأنثى من الشيطان الرجيم لأن لا يخيها ويضلها قال الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا نعم يقول وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لم يكن لها ذرية إلا واحد إيسى بن مريض وهل لعيسى ذرية الله أعلم قد يكون له ذرية وقد لا يكون لكن مهما كان هي قالت وذريتها بناء على أي, أي شيء بناء على الأصل والغالب الأصل والغالب أن الأنثى تتزوج ويقول لها ذرية ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه المرأة شيء آخر. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل قال أهل اللغة بمعنى قبل. ولهذا قال قبول ولم يقل تقبل. فتقبلها بقبول ولم يقل بتقبل. والمستر الموافق لتقبل لتقبلها تقبل. تقبل أما قبول فهو في هذا الموضع اسم مصر وليس بمصر فقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد أو أن في تقبل شدة عناية ومبارقة أولا، وما أكثر القولين قول إن تقبل بمعنى قبل كتعجب بمعنى عجب وتبرع بمعنى برئ نعم تقول تبرع من فلان بمعنى برئ منه وقول ثاني إن إن تقبل أبلغ من قبل من قبل أبلع. وعلّلوا ذلك بالعلّة الغالبية وهي أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كيف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ يعني إذا جعلت البيت طابقين صار أكثر من الطابق الواحد؟ ها؟ نعم، هو صحيح الطابق الواحد يسع مئة نفر مثلا الطابقين؟ مئتين لكنهم لا يريدون هذا يريدون أن زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة معناه. وهذا كما مر علينا كثيرا ليس, ليس مضطردا بل هذا هو الغالب وقد يكون الأمر بالعكس كنمل ونملة وشجر وشجرة وبقر وبقرة أي أكثر الزائد أو الناقص الناقص أكثر الناقصة طيب تقبلها ربها الرب بمعنى الخالق المالك المدبر هذا الرب بالنسبة لله عز وجل إذا أضيفت رب بها الله معناها فهذا معناه فهذا معناه أنه الخالق فلا خالق غيره المالك فلا مالك غيره المدبر فلا مدبر غيره وهذا النفي باعتبار الإطلاق فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار الأصل فخلق الباب من من الخشبة ليس أصليا بل هو تغيير وتصيير سير الخشبة بابا فقال خلقه لكن أصل هذا الخشب من الذي خلقه الله عز وجل ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبه واحدة ولا غصن شجره المالك على الإطلاق وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية وإلا فقد قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانه فأضاف الملك للإنسان وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحهم فأضافه أيضا الإنسان لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد طيب المدبر كذلك التدبير على الإطلاق عبد الرحمن هو لله عز وجل أما الإنسان فإنه وإن أضيف إلى التدبير فهو تدبير خاص محصور على كل حال الرب المضاف لله إيش معناه الخالق المالك المدبر ربوية الله نوعان عامة وخاص رب السماوات والأرض وما فيهن هذه عامة خاصة رب موسى وهارون وهنا ربها من العامة والخاصة الخاص من الخاصة واعلم أن كل خاص من الربوية والمعية والسمع والبصر ومع إيش بذالك مما قال العلماء إنه قسم العام والخاص أن الخاص يتضمن العام ولا عكس الخاص يتضمن العام ولا عكس فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم هالما جر وهنا أضاف الربوبية إلى مريم لأنه عز وجل تقبلها هذا القبول حسن بقبول حسن والقبول من أضاهي الحسن أنه سبحانه وتعالى يسرها للجسر وسهل أمرها وجعلها من خيرة نساء العالمين حتى ألحقها بالرجال في صلاح، فقال فنفخنا فيهم روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتأمل أنه قال من القانتين ولم يقل من القانتات لأنه كما جاء في الحديث كامل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء إلا عدد قليل لا تتجاوز أصابع اليد الواحد طيب إذا نقول إن هذه هذا القبول هو ما حصل لها من الرفع عند الله عز وجل وتيسير الأمور والذكر الحسنة وغير ذلك مما أفاض الله عليها من نعمه وأنبتها نباتا حسنا هذا أنبتها نباتا حسنا قد يعود إلى المعنى وقد يعود إلى الحس أي قد يعود إلى المعنى ليكون أنبتها نباتا حسنا يعني في كمال الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك وقد يكون أنبتها نباتا حسنا باعتبار الجسم يعني بمعنى أنه نماها تنمية جيدة يعني لم يتعثر فيها فيها جسمها حتى إن بعضهم ولعلها من الإسرائيليات قال إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين فالله أعلم إنما يكفي من ذلك أن الله عبتان عبتا حسن لو, لو لم يكن من ذلك إلا أنه سلمها من الأمراض المؤذية المتعبة، لكن هذا كافي. المهم أن الله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن، وأنبتها نبات الحسن معنويا وحسيا، وكفلها زكريا هذا أيضا التأسيف أن الله يصر لها ميكفلها من, من الرسل ولا شك أن الإنسان إذا كان عند عند كافل مستقيم صالح، كان هذا من أسباب. صلاحني واستقامتي وإذا كان عنده فاسق كان بالعكس ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يترك المحظون الطفل المحظون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه قولوا وكفلها زكريا هذا القراءة المعروفة اللي في المصحى وتكون كفلا ناصبة لمفعولي أحدهما ها والثاني زكريا و... و وهذا الفعل من أخوات كان ولا من أخوات كسر ها من الذي أعلمكم بأنه من أخوات كسر وطيب و ولكن مفعولين هذا ليس أصله مبتدا الخبر فإذا وجدت فعلا ناصبا مفعولين لا يصح أن يكون مبتدا وخبرا فعلم أنه من باب كسل. وهنا لو قلت هي زكريا يستقيم المعنى ولا لا لا يستقيم. طيب وفي قراءة كفلها زكريا كفلها زكريا والفرق بينهما أن القراءة الأولى بـ ألف المقصورة والثانية بـ ألف ممدودة فيها قراءة ثالثة وكفلها زكريا كفلها على أن زكريا فاعل في قراءة رابعة وكفلها زكرياء على أنه فاعل أيضا لكن الفرق بين هذه والتي قبلها إيش؟ القصر والمد القصر والمد فصار الزكريا الآن تمد وتقصر وكفل تخفف وتشد شد والاعراب على حسب الوضع طيب كفلها زكريا وهنا سؤال هل زكريا منصرف أو غير منصرف غير منصرف اي ممنوع من الصرف لماذا للعالمية ولعجمة. طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون عالمية؟ ينصرف. عجمة بدون عالمية؟ ينصرف. يكون تكون الكلمة عجمية، لكن ماهي علم؟ ينصرف. لا بد من علتين، العالمية والعجمة. ولهذا قال علي الجريح: قالون. قالون فنون ومعنى قالون جيد في اللغة الرومية طيب إذن نقول زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من الصر ما معنى كفلها أي صار كافلًا له وكفلها أي جعل كفيلها زكريا كلما دخل عليها زكريا أو زكرياء قراءة كلما دخل عليها زكرياء المحراب كلما دخل عليها زكرياء المحراب المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل المحراب عليها والمحراب المفعال من الحرب وهو مكان العبادة وليس المحراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس ورأيت في بعض المساجد مكتوب على الطاق القبلة على القوس كلما دخل عليها زكريا المحراب فيجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون نعم ويخطئون أيضا في اللفظ يخطئون في اللفظ لأني المحراب قلت مكان العبادة سواء كان طاقاً وسواء كان مقوساً أو مربعاً أو حجرة حتى الحجرة التي يقيم يتعبر فيها الإنسان المحراب نعم ولهذا قال الله تعالى في قصة داود إذ تسوّر المحراب يعني طاق موصى محراب مكان للتعبد فيه قالوا فهو مفعال من الحرب وسمي بذلك لأن المتعبد به أو فيه لأن المتعبد فيه يحارب من؟ الشيطان ولذلك سمي محرابا طيب كلما دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزقا وهي امرأة منقطعة للعبادة دائما في محرابها ويجد عندها رزق والرزق هنا ما يقوم به البدن يعني رزقا تأكلهم ليقوم بدنها وتحفظ حياتها هذا الرزق ماه قال بعض المفسرين وهو من الإسرائيليات يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وسبحان الله ما لدائي هذا إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف أو فاكهة الشتاء في الشتاء وهي امرأة متعبدة من قطع العبادة ها فهو, آية فهو آية ليش نروح نجيب البرتكان وقت القيض ووقت والعنب وقت الشتاء ما هو لازم فلذلك نقول كلمة رزق ما يقوم به البدء وليكن فاكه أو طعاما أو تمرا أو أي شيء آخر المهم أنه يجد عندها رزقا تتقوت به وهذا من الآيات كيف امرأة متعبدة منقطعه لعبادة توجد عندها يوجد عندها الرزق نعم قال يا مريم أنا لك هذا أي من أين لك هذا وخاطبها بقوله يا مريم إشارة إلى أنها في حال لا يقتضي أن لا تق... لا تقتضي أن يكون عندها ذلك، لأنها امرأة لا تكتسب، امرأة منقطع العبادة، والمنقطع العبادة ولو كان ذكرا قد لا يتأصل له الرزق، ولهذا ندها بسق قال يا مريم، ينتبه أيتها الأنثى، كيف يجيك هذا الرزق؟ أنارك هذا، فكان جوابها جواباً عجيباً، قالت هو من عند الله، من عند الله. وكلمة من عند الله لا يلزم أن يكون الله تعالى ينزلها من السماء إليها بل قد يكون ذلك بتسخير الله له بتسخير الله له من يأتي لها بذلك الرزق ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء أو يأتي به جبريل قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فيمكن أن هذا الرزل يأتيها على حسب الطبيعة لكن أيضاً تسهر الله لها من يأتيه, يأتيه بها لا شك أنه من معونة الله وكرامات الله لها نعم ما جاء وقت الدرس نعم هو الله لأ... الله أنه من حارما لكنه زوج أخته لا ما أعرف عن شريعتهم وهو يحيى ابن زكريا وعيسى رأاهما النبي عليه الصلاة والسلام ذات المعراج وقالهما ابن الخال ابن الخال نعم يعني <تصفيق> أولاً أن الحديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الروات فبعضهم قال أنه رجل وبعضهم قال أنه امرأة ومعلوم أن خدمة المرأة للمسجد متهيئة أكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرجل الرجال مشتغلون بتصيل الرزق ولو أن أحداً من الرجال خدم المسجد لكان أقوى من خدمة لكن كما قلت لكم في أثناء الدرس اليوم المرأة قد تكون أصبر من الرجل من وجه آخر لأن عندها من الجلد أكثر من ما عند الرجل الرجل القوي وده كل شيئة بسرعة نعم والمرأة ربما تعطي مهلة أكثر نعم إيش هل أتينا بالفوائد يا محمد نعم ما بدأنا بالفوائد ذكر الله خير أصبر. نعم آخر واحد آخر واحد اللي وراك عبد الله ها اللي حراب المحراب داخل المسجد المحراب اللي عندنا داخل المسجد. ها أي؟ يقصد ها لا لا كان في المساجد وليس أيضا من من عهد قديم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في محارم فيه منبر ولا فيه محراب نعم أبو هاب إيه ما هو صحيح لأن بعض الناس لا يفهمون معنى البدع من السنة لأنهم لا يفرقون بين الوسيلة وبينما قصد بعينه عين الذين اقروها من من مئات السنين علماء اجل أبعد عن البدعه من من هؤلاء عرفوا ان أنهم لم يتخذوها ليتعبدوا لله باتخاذها لكن ليدلوا المسلمين على اتجاه القبلة لو أن عاميا دخل ولا في المسن المحراب وين يتجه؟ وأنا رأيت بعين أول ما جاءت الفرش في الرياض الفراش الذي فرشها كان فيها في الأول صورة محاري أمت الكرونا فيها صورة محاري فرشها الفراش وجعل وجه المحراب خلف القدلة بالعكس فدخل رجل وشأف المحادي ما راح القبلي على المسجد كبر وخلى لزبلي وراه إذن فيها فائدة فيها فائدة فهي مقصودة لغيرها لا لذاتها المسلمون لا يقولون فعلناها اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعناها تقرب الله يقول فعناها ليستدل بها الجاهل على القبل شبار شبار شبار شبار رب قال عزكري يا هب لي من لدن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 مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غنى وقد منعني الكبر وامراتي عاقر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 وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. بس. الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق. الرزق بمعنى العطاء. والعطاء ينقسم إلى قسمين. عطاء كوني وعطاء شرعي. فالعطاء الكوني ما يرزق الله به سائر الحيوان. الإنسان والحيوان الحلال والحرام هذا عطاء إيش؟ كون لا يختص بالمؤمنين ولا بالطيب من الرزق والثاني العطاء الشرعي وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال وهو الرزق الخاص الذي ليس فيه تبعه ويشمل أيضاً الإعطاء الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع، كإعطاء الفقراء من الزكاة مثلاً، وإعطاء الغانمين من الغنيمة، فهذا إيتاء شرعي دليله قوله تعالى. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السفيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فاخذوا إيتاء هنا هذ هذا الإيتاء شرعي ولا شرعي وقوله تعالى <تصفيق> ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله رسول وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راهبون إنما الصدقات للفقرى إلى آخر هذا أيضا إيتاء شر إذن الرزق إما كوني وإما شر فما كان للانتفاع في الدنيا أو ما كان به قوام الجسد فهو كوني وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي العلم والإيمان شرعي ولا كون هذا شرعي يعني به قوام الروح والقلب وقول من يشاء هذه لا شك أنها عائدة إلى مشيئة الله الززق لا يكون إلا بمشيئة الله ولكن أتحسبون أن المشيئة مطلقة مجردة لا بل هي مربوطة بالحكمة. يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة. والد... والدليل على أن كل ما أثبت الله في المشيئة فهو مقرون بحكمة. قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيمًا فلا يشاء إلا مقتضت الحكمة مشيئته. طيب. وقولوا إن الله يدق من يشاء قلنا إنه لا بد أن يكون مقرون بالحكمة نعم نذكرها في فوائل إن شاء الله بغير حساب أي بغير مكافأة يطعم ولا يطعم يرزق ولا يرزق ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بخلاف غيره فإنه قد يعطي ليعطى أرزت كذلك؟ أما الله عز وجل فإنه يعطي لا ليعطى بل يرزق بأي حساب أي بلا مكافأة لا يطلب من أحد المكافأة وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك فإن هذا سوف يكون قال الله تعالى ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم فصار الحساب المرد به هنا المكافأة يعني لا يحاسب خلقه ليكافئوه ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عز وجل ماذا أنفقوا فيما أعطاهم في هذه الآيات فوائد وأظننا من قوله إذ قالت امرأة فرعان أها سهل قالت امرأة عمران ولا؟ لا طيب من فوائد هذه الآيات أولاً تعظيم هذه القصة لأن الله أمر رسوله أن يبينها للناس إذ أن التقدير أذكر إذ قالت امرأة عمران من فوائدها أيضاً جواز النذر في الأمر المجهول لقولها رب إني ندرت لك ما في بطني محرة. طيب فهل يعني ينبني على ذلك أن يقول القائل لله علي نذر أن أتصدق بما في بطني هذه الشاة أو هذه البعير وينفذ النذر ومن فوائده من فوائد الآية. جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها وجهه أنها نظرت التحرُّ أو تحريث الولد بدون إذن الزوج فإن قال قائل ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها أ يمكن أن لا تكون السعدنة أ يمكن أن تكون فالجواب لا لكنه لم يذكر فإن قال قائل عدم الذكر ليس ذكراً للعدم فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنف الشيء نفي الشيء ذكر لعدمه لكن السكوت عن ليس ذكراً للعدم ليس ذكراً للعدم قلنا نقول هذا ليس في كل مكان بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحد إخراجها أو, أو تقييدها أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي نقول له نعم عدم الذكر ليس ذكر العدم وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل إيش؟ الأصل عدم القيد وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا أي أن المرأة تتصرف في مالها حرة تتصرف في مالها حرة دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا فجعلنا يقين من الخواتم والخروج في ثوب بلاع، فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجكم؟ ها وهل قلنا سنستأذن؟ لا خذ أيضا من القرآن. وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فقرؤوه هني أمريا طبلا من النساء كلوها نئة مليئة إذن المرأة حرة تتصرف وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف إن شاء الله. اللهم إلا في مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف مثل أن يشتري لها حلياً وثياب زينة تتجمل بهن له فهنا ربما نقول إن له أن يمنعه من التصرف في هذا الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة لأن ذلك يضر بمقصوده يضر بمقصوده أليس كذلك فهو الآن إذا باعت هذا الحلي وهذا ثياب الجميل وخرجت إلى زوجها ليس عليها شيء من الحلي، وعليها ثياب رديع خلق وصخ فهو بين أمرين إما أن يعاشرها متكرها لها وإما أن لا يرضى بهذه الحال ثم تقول يا عطني فيشتري لها وإذا اشترى لها جاءتها امرأة ثانية تشكو إليها الحال قالت قوذي تخرج عليه في اليوم, عليه في اليوم الثاني ما عليها شيء يتسلسل الأمر ففي هذه الحال قد نقول إن للزوج أن من التصرف فيما أعطاها لأن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة طيب من فوائد الحديث العالية الكريمة أن الولد يختم والده من أم أو أب توافقون على هذا؟ آه كي لأن قالنا لربه محررا يعني محررا من الخدمة بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته طيب من فوائد الآية الكريمة طرد الأعط طرد الإعجاب بالنفس وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملاً لا يدل به على الله يقول أنا عملت أنا عملت بل يعمل ويشعر أنه مفتقل إلى الله عز وجل في قبول ذلك العمل ولهذا قالت فتقبل مني وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم والإنسان إذا علم أنه مفتقل إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب, زال عنه الإعجاب. وإذا زال عنه الإعجاب صار حرياً بأن الله تعالى يقبل منه ويثير. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثباق اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وقد سبق لنا الكلام على السميع وما يدل عليه من صفة وأنه يقوم بمعنى ربو للدعاء بمعنى استجابة الدعاء وبمعنى إدراك المسموع طيب وأما العليم فسبقت لأن العليم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه فمن لم يدرك فليس بعالم ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب وأيهما أحسن حالا البسيط البسيط أحسن حالا من المركب لأن المركب يجهل ويجهل أنه يجهل فيبقى كأنه عالم وهو جاهل لكن البسيط يكون ما أعلم جاهل ونضرب لهذا مثلا سأل رجل آخر فقال أخبرني متى كانت غزوة بدر فقال على الخبير سقط ولا ينبئك مثل خبير. غزوة وبدل كانت في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. ماذا تقولون بهذا؟ هذا جاهل مركب. طيب هو يقول على الخبير سقط ولا نبيكم مثل الخبير. نقول هذا أيضاً جاهل. على كل حال هذا جاهل مركب. هذا جاهل مركب. والثاني سألنا فقال لا أدري. هذا جاهل. بسيط الأول إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل والثانية الثاني إذا قلنا له إن في السنة الثانية في رمضان قبل لأنه ما عنده لا ليس عندهما يعارض به لكن هذاك الأول يعارض يقول أبدا أنا متأكد وأنا خبير بالموضوع طيب ويذكر أن رجلا يقال له توما ويلقب نفسه بالحكيم يلقب نفسه بالحكيم قال فيه الشاعر على لسان حماره له حمار يركبه قال حمار الحكيم توم لو أنصف لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب نعم الحمار يقول لو أنصف الدهر ألا كل حال الحمار؟ ما طيب الكلام من هذا يقول لو أنصف الدهر كنت أنا اللي أركب لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب ومن جهل توم ما أشار إله الشاعر بقوله ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم نعم هذا علم ولا جهل جهل البنات ما يتصدق به البنات تزوجن بشروط معلومة ومهر وحل لكم ما وراء ذلكم وإيش بعدها أن أن تبتغوا بأموالكم لا بد من المهر طيب على كل حال العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما هو عليه علم الله عز وجل واسع شامل واسع شامل كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه بسيء قال الله تعالى على لسان موسى في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى لا يظل يعني لا أجهد ولا ينسى ما علم، بل هو عز وجل عالم بما يكون لو كان كيف يكون، وعالم بما كان لا ينساه، وشامل لكل شيء، وقرأ إن شئت قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم. أي ورقة تسقط ولهذا جاءت من المؤكدة ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذه العموم العظيم والساعة والشمول يدل على كمال الله عز وجل طيب ما ثمرت إيماننا بعلم الله وسمعه ثمرة الإيمان بذلك عظيمة إذا آمنا به حق الإيمان أما الأول فإننا إذا آمنا بأنه هو السميع بالمعنيين الاستجابة والإدراك حذر حذرنا أن نسمعه ما لا يرضاه لن يسمع فنحذر أن نسمعه ما لا يرضاه وإذا علمنا أنه سميع المستجيب ألححنا عليه في الدعاء ومن جل وعلا أنه يحب الملحين في الدعاء بل يأمر يدعوني أستجيب لكم وينزل آخر الليل يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأرطيع من يستغفرني فأغفر له الله موفقنا فالحاصل أن هذا من ثمرات الإيمان بالسميع العليم إذا آمنت به حق الإيمان خفت من أن يسمع لك قولا أو يرى لك فعلا أو يعلم منك ما ليس بقول ولا فعل كحديث النفس تخشى من هذا كله لأن الله يعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القاعدة. طيب يقول عز وجل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأم تتكلف الحمل كما يشعر به كلمة وضعت أنها حاملة لها وهو كذلك لا شك أنها تتكلف الحمل وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى تسعة شهور وهي حاملة له في بطنها في أرق ما يكون من البدل قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة فماذا نتصور من التعب ولهذا قال الله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه وهنا على وهم ثم مع ذلك هل هو مجمد هذا الطفل ببطن ها لا غير مجمد يتحرك يتحرك وهي تحس به ولولا لطف الله به بعبادته ما ما استطاعت أن تحمل هذا ولكن الله عز وجل يعينها فيتفرَّر على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي عظم حق الأم على ولدها لأن من أحسن إليك وأتعبت كان أحق الناس ببرك ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس بحسن الصحبة ومن فوائد الآية الكريمة اعتذار الإنسان لربه أو عند ربه إذا وقع الأمر خلاف ما أراده لقوله ربي إني وضعتها أنثى فإن هذا شبه اعتذار لقولها إني نظرت لك ما في بطني محررا والأنثى لا تختم المساجد عندهم فلهذا اعتذرت ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بربوبيته من أين يخرج؟ ربي ربي إني وطاعته طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه من تمام البلاغة الاحتراز أو بالصين إن شئت الاحتراس عن كل موهم لأمر خطأ. الإنسان ينبغي أن يحترس عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعل. من أين يؤخذ؟ والله أعلم بما وضعت على القراءتين. على قراءة الضم واضح. والله أعلم بما وضعت. قلنا إن الإنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون في المقال أو في الفعل في المقال كما رأيت في الفعل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بصفية رضي الله عنها يقلبها حين جاءت إليه وهو معتكف وتحدثت معه فقامت خرجت بالليل فخرج بها عليه الصلاة والسلام وإذا برجلين من الأنصار يمران فأسرع أسرع فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله سبحان الله يعني ما, ما عندنا أشكال في الموضوع حتى تعتذر فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا هذا صحيح لا شك أن أبعد الناس عن سوء الظن هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما من أصحابه لا يمكن أن يظن به سوء الظن ومع ذلك خاف عليهم خاف أن الشيطان يلقي في قلوبهما شرا نعم أو شيئا وهذا ينبغي للإنسان أيضا أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع لا يقول أن ما أبالي بالناس حسبنا الله نعم الوكيل هذا طيب لكن افعل الأسباب افعل الأسباب التي تدروا عنك الشر حتى لا يظن الناس, الناس بك سوءا طيب ومن فعيد العالمين الكريم اثبات التفضيل في أوصاف الله اثبات التفضيل في أوصاف الله أعلم بما وضعت خلافا لمن منع ذلك خلافا لمن منع ذلك وفسر أعلم بعالم لأنه الواقع فر من شيء ووقع في شر منه إذا قال عالم فإنه لم يمنع الاشتراك لا يمنع الاشتراك لأنه عالم والغيره عالم فإذا قال أعلم منع الاشتراك ليش لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون المفضل في القمة لا يساويه أحد ليس كذلك طيب إذن أعلم أولى من عالم أعلم أولى من عالم بل نقول إن الله قال ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل الله المثل الأعلى هل تقول لله المثل العلي ما يستطيع الأعلى هم يقولون إذا قلت أعلم فإن المقارنة بين الشيئين العالي والنازل تجعل العالي نازلا لقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظى من العصر فنقول هناك فرق بين اسم التفضيل بين شيئين يشتركان في الوصف أو في أصل الوصف وبين اسم التفضيل في شيئين لا يشتركان فالعسما في مضى ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قتل به من الصيد فهو وقيد حرام لأنه لا ينهر الدم ولا فيه مضاع، والسيف ها فيه مضاع. أنت لو أنت لو جئت إلى إنسان زمن، إنسان زمن، ووإنسان شاب من جلد سريع العدو، وقلت فلان أسرع في عدوه من فلان من الزمن ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص. لأن الزمن ما عنده عدو الزمن معناها المشلول اللي ما يمكن تتحرك يعني يسمونها الناس ها؟ محروة أو هم قصمة الكلمة المعنى هذا نعم أي نعم على كل حال الصواب بلا شك أنه يجوز التفضيل في أسماء في أوصاف الله أعلم بما وضعت طيب سمعتم سؤالة؟ يقول في ناس يخلو بالمرأة ولكن له هذا المعجوز كان قلبي نظيف قلب نظيف ها الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذمعه وقال ما أخلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلاثهم والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهذا شيء مشاهد محسوس حتى لو كان من الناس الملتزمين الطيبين إذا خلب المرأة فلا بد أن يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف قل له إذا قال قلب نظيف نقول توسخ بهذه الخلوة توسخ بهذه الخلوة أين الشيخ أن يجوز النظر المجهوذ إذا نظر الإنسان نظر مجهول، ثم تبين أنه لم يوجد شيء أو لم يأخذ شيء هل يجب أن يبدأ؟ لا ما يجب أن يبدأ نعم نعم لأن هذا حصل وضع نعم ها؟ سمعتم السؤال؟ يقول الفوائد اللي سفتناها من قصة مريم يمكن أن نقطي بربع كلمة فنقول هذا خاص هذا خاص ما صي أحمد الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم ها عبرة لأولى الفائد عبرة في كل شيء فيما يفعلون من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليهم من عقوبة الله عز وجل بكل شيء ولماذا الفاديم ناقص؟ نعم يا بسرهاب من هذا يا شيخ يعني إيش؟ بعض أعد السؤال أقول بعض الدعاة يدفعون إلى أماكن في حجوم في حجوم الخم الدعوة إلى الله أهل من هذا يا شيخ يدفعون أن يدفعون يدفعوا. إيه؟ يدفعوا <تصفيق> أي. لا هم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر لأنهم مش لنينهونهم عن المنكر بدون دخول عليه لكن لو دخلوا مثل أماكن له ولا ولا رؤي منهم مشاهدة الانكار ما رؤي منهم الانكار يمكن يتهمون أما الناس دخلوا إلى قوم يشنقون الخمر وقالوا يا, يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا جوز ما في شيء. ده نعم ها أحسنت إذا خيفة من هذه المسده لا يدخل يكتبون رسائل ولا يدخلون في في حال ليسوا موجودين ويقول صاحب المكان احذر هذا الشيء كيف كيف تصدق الزوجة بالطفيل وهي ليس من كذا ليس من كذا نعم من كذا زوجي وشكون يا جماعة ما هو من حقها أن يخدمها؟ زوجها كذلك من حقها أن نعم نعم لا بأس من حقها أن يختمها لكن هي حررته من خدمتها هي يعني فيما يتعلق بخدمتها حررت أما ما لا تملكه ما تقدر عليه. إن تسمع فنادف الملائس وهو قائم يصلي مغراب أن الله يبشر بحياة مصدفة بكلمة من الله وسيده وحصرونه. قالت ربي إني وضعت وعنتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالعنت إلى آخر في هذا دليل على استعمال الاحتراس في الكلام أي أن الإنسان إذا أتى بكلام يوهم وجب عليه أن يذكر احتراسا يرفع فيه هذا الوهم من قوله والله أعلم بما وضعت على كل القرأت، وكما يكون احتلال بالقول يكون احتلال بالفعل أيضا. مثل أن يظهر الإنسان فعلا مباحا حلالا، فيتوهم فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل محرم، فيأتي بما يدل على أنه فعل مباح. كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به رجلان وهو يقلب صفيه إلى بيتها فقال على رسلكما إنها صفيه ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات كمال علم الله وأنه فوق كل ذي وأنه فوق كل علم لقوله أعلم فإن اسم التفضيل يدل على التصاف المفضل لأكمل الصفات التي فضل بها ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستوي الذكور والإناث وليس الذكر كالأنثى لا في الطبيعة ولا في الأخلاق ولا في المعاملة بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان فالذكر ليس كالعنثى وإذا كان الذكر ليس كالعنثى فالعنثى أيضا ليست كالذكر ومن فائد الآية الكريمة تسمية المولود حين يولد